وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وهد الأمانة ونصح الامه فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فياما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا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 انه كلما اشتدت المحن قرب الفرج وكلما اشتد الكرب قرب النصر وكلما اشتد العسر جاء اليسر ولن يغلب عسر يسرين واعلم ان النصر مع الصبر ورب العزه سبحانه وتعالى يغرس الامل في قلوب المسلمين في اشد الحالات من ادلهلام الظلام ومن اخذ الكروب بخطوب والخطوب بخناق الناس رب العالمين يقرن معه النصر ويقرن معه الفرج وما اشتد الظلام الا اذن بقروب الفجر بعد ان يصف حالة المسلمين من الضيق والمرض والفقر والحرب حتى يصل الأمر بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون متى نصر الله يبشرهم الله إن نصر الله قريب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حالة من الضيق والخوف والتشريد والمجاعة وقتل النفوس وازهاق ارواح الابرياء تصل بنفس صاحب الرسالة قائد المسيرة ان يرفع يديه هل يصل الى حافة الاستئاس حتى إذا استيأس الرسل والرسل لا ييأسون ولكنهم يستيئسون لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين والمعركة مع أعداء الله عز وجل تتطلب أملا عظيما بالله وتتطلب انفراجا واسعا وفسحه في الأمل وبعدا في النظر ورؤية بصيص من نور في الليل المطبق الذي يزدل الستوره ويرخي ذيوله على الارض كلها وحتى على نفس الفئة المسلمة لا بد من الامل وإلا بطل العمل والنفوس ما لم تأمل فإنها تشل عن عملها وتتعطل عن واجباتها ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اخذ الكفار بخناق المسلمين وكلما كادت شجرة الدعوة تقف عن النمو وكلما تكالب اعداء الله على دين الله وعلى احداده يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغرس الامل ليترك لهم فسحه وفرجه في هذه الصدور التي ضاقت بالارض وما عليها يروي لنا اصحاب السنن انه عندما جاءت الاحزاب المدينة بعشرة آلاف من رجالها يقودها ابو سفيان ويحرك قوارها ويشدد ذكاءها سلام ابن سلام مشكم وسلام ابن ابي الحقيق وكنانة ابن ابي الربيع وغيرهم مثل حيي ابن اخطب الذي كان رأس الفتنة ساقوا هذه الجموع من قريش ومن غطفان ومن اسلم ومن عجع واحاطت بالمدينة احاطة السوار بمعظمه ووصف القرآن حالتهم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرزالا شديدا وألهم الله رسوله أن يحفر الخندق بإشارة سلمان واعترضت بعض الصحابة صغرة عظيمة لا تكاد تهوي تحت معول ولا يؤثر بها فأس فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم وضرب ضربته الاولى فانطلقت شراره فكبر وكبر المسلمون معه ثم ضرب الضربه الثانيه فانطلقت شراره فكبر وكبر المسلمون وراءه وضرب الضربه الثالثه فتفتتت الصخره كانها كانت كثيبا مهيلا وكبر وكبر المسلمون وراه يبشرهم صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي زلزلت فيها قلوب المؤمنين قلوب الصفوه من البشر قلوب ابي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة زلزلوا زلزالا شديدا بلغت القلوب الحناجر بشره انه في الشراره الاولى اضاءت لي قصور بصرى من الشام واخبرني جبريل ان امتي ظاهره عليها واضاءت لي الثانيه قصور الحيره من العراق واخبرني جبريل ان امتي ظاهره عليها واضاءت لي الثالثه قصور صنعاء من اليمن واخبرني جبريل ان امتي ظاهره عليها وهنا انطلق المنافقون بهذه المقاله يشككون ويروجون ويرجفون في المدينه يقولون محمد يعدنا كسور كسرى وقيصر واحدنا لا يكاد يستطيع ان يقضي حاجته وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور الا خداعا وكذبا واستأذن بنو حارثة ورجعوا الى بيوتهم وجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كريضة قد نقضت عهدها سعدين سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة وارسل عبد الله ابن رواحة وجبير ابن خوات يستطلعون الخبر ثم قال لهم ان نقضت قريش قريضه عهدها فاتموا ذلك عن المسلمين وان بقيت على عهدها فأشيعوا ذلك بين المسلمين وذهب سعد وسعد بن معاد هو حليف بني قريظه في الجاهلية وفي الإسلام فسمع منهم كلاما منكرا وستموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والثلاثة ولم يقولوا له أمام المسلمين شيئا إلا إشارة لاسلكيه قد التقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عضل والقارة أي ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريبة نقضت عهدها كما نقضت عضل عضل والقارة قبيلتان بفئة من الصحابة وقتلتهم جميعا ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وقد ضاق صدره واشتد حاله قال الله اكبر ابشروا ايها المسلمون لا يريد ان يفارق الامل اعماق قلوبهم ولا يريد ان تتوقف هذه المسيرة التي يقودها هو حتى في أحلق الظروف لا يريد أن يفت في عدد المسلمين ويوهن قواهم حتى بأمر هو بين ظهرانيهم قصة بني كريضة وكريضة في أعالي المدينة ما أحب أن يشيع الخبر بين المسلمين لأن المعارك يجب أن تشاع فيها الإيجابيات وتكتم السلبيات يجب أن تظهر المحاسن وتخفى المساوئ لأن اشاعه واحدة في داخل الجيش قد تكفي لهزيمته ومن هنا عندما أشيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم واحد هرب معظم المسلمين وعادوا الى مشارف المدينه قالوا ماذا نفعل بعد ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعركه التي اوقفت تقدم المسلمين داخل اوروبا وحرمت بقيه ارجاء اوروبا من نور هذا الدين القويم هي اشاعه اشاعها الفرنج اننا قتلنا عبد الرحمن الغافقي قائد معركة بلات الشهداء سنة 732 للميلاديه وهزم المسلمون على يد سيف شارل مارتل وتوقف الفتح الاسلامي وقصد دون هذا النور العظيم سد من الظلمات بقيت الى يومنا هذا لم يغضع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الساعات أن يدفع بالمسلمين إلى الأمام بتبشيرهم بالكلم على الأقل بالكلمات ولكنه لا ينطق عن الهوى والكلمة الطيبة تدفع انسانا سنوات إلى الأمام وكلمة من التوهين من صاحب قلب خاو يائس تكفي لاسقاط همم الكثيرين ولقعودهم عن مواطن المو... عن النزال وعن مواقع القتال يقول خباب بن الارت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في فناء الكعبه فقلت يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا وكانت ازمه خانقه اخذت برقاب المسلمين كانت قربه ما تركت قلب مسلم الا واعتصرت فالاما فجاء يشقى يا رسول الله الا تستنصر لنا ألا تدعو لنا تقعد وهو محمر وجه صلى الله عليه وسلم قال لقد كان من قبلكم يوضع منشار الحديد على رأسه فيجعله نصفين أو لينشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما كان يصرفه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده في أعماق مكة والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا العمر ليتمن الله هذا العمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه يبشر خباب أن هذه العرض ستدين لهذا الدين وتعلن الخضوع لشرعه القويم ويعم الامن العرض حتى يسير الراكب من فنعه إلى حضر موت لا يخاف إلا الله ويقول عدي بن حاتم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من الذهب فعندما دخلت عليه قال ألقي هذا الوثن فألقيته ثم سمعته وقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال عدي يا رسول الله ما عبدوهم قال بلى احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم فتلك عبادتهم اياهم ثم ياصف عادي هذا الوصف القادم في الصحيحين وما ذكرته في الترمذي قال بينما كنت جالسا عنده دخل رجل وشك الفقر ثم دخل رجل آخر وشكى قطع الطريق وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما في نفسي عدي وكان قد أسلم في ذا تلك الجلس والهؤلاء الزعماء يعجبون بالمظاهر ويحبون الثراء ويريدون معالم الأمن مرخية أطرافها على المجتمع فقال يا عدي قلت نعم قال هل أتيت الحيرة قلت لا ولكني أعرفها قال إن طال بك زمن ترين الضعينة تأتي من الحيره تطوف بالبيت لا تخاف الا الله قال عدي ولم يصدق فقلت في نفسي فاين ذعار طي ذعار طي اي صعاليك طي الذي يقطع الطريق الذين يسفكون دم الرجل من اجل درهم كيف تفلت المراه الضعينه من بين ايديهم وهي تخترق طريقها مرة بهذه الصحراء الطويلة من الحيرة حتى تصل البيت الحرام فتطوف قال يا عدي ولئن طال بك الزمن لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسر بن هرمز قال كسر بن هرمز ولتنفقن ولا كنوزه في سبيل الله ولئن طال بك زمن لتري أن الرجل يأخذ ملعك فيه من ذهب وفضه ينادي بالناس من يأخذ هذا المال فلا يأتيه أحد قال عدي ولقد رأيت الضعينة فأتي من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وكنت ممن افتتح كنوز كسرى ولئن طال بكم زمن لترون الثالثة التي بشركم بها ابو القاسم وجاءت أيام عمر بن عبد العزيز وجامع يحيى بن سعيد صدقات إفريقيا ونادى بالناس شهرا كاملا من كان منكم في حاجة إلى هذا المال فلياتنا فلم يتقدم إليه أحد الأمل الأمل الذي يزرع فيه ثنايا عفئدة الجنود وهم يقابلون الحشود في أرض القتال وفي ميادين الشرف لا بد من الأمل والأمل يزرعه رب العزة في قلب من شاء من عباده فينزل عليها السكينه ويفيض عليها الطمانينه يا ايها الاخوه انتم عشتم ايام الصحوه الاسلاميه ونحن عشنا قبلها اياما ما اذكر اني رايت فتاه تدرس في الثانويه تلبس لباسا شرعيا. ايام ان كنت اعد بسالة الدكتوراه في القاهرة كانت جامعة القاهرة وهي تعد مئة وعشرين الف طالب وطالبة ليس فيها الا فتاة واحده محتجبة وهي ابنة اخت الشهيد سيد قطب رحمه الله كنا إذا أراد أحدنا أن يتزوج يبحث عن فتاة تغطي ركبتها أو تلبس الجوارب على أرجلها كنا نبحث عن فتاة تغطي نصف شعرها بمنديل فنمسك بها كأنها من اولياء الله الصالحين أيام كنا نستحي أن نذكر إسلامنا كان الكفر يطاردنا والإعلام الناصري لا يدع لنا مستقرا يؤرق اجفاننا وكلما تمسك شاب بدينه أطلق عليه الإعلام الناصري وغيره عملاء الغرب عملاء الاستعمار اعداء الامه العربيه وهكذا كان الشباب الفاسق والفاجر كل يفخر بفسقه وفجوره هذا يحدث في المدرسه عن صاحبته التي تكلم معها وهذا يحدث عن الفيلم الذي راه والاسلام مطارد محاصر وأذكر أن الدعوة الإسلامية في مدينة بكاملها مدينة فلسطينيه في الضفة الغربية بقي أعضاؤها خمسة رجال لعدة سنوات جفت منابع الدعوة وأُصِد بين جداول الخير وبين نهر الدعوة العظيم. ويا اذكر في تلك الاثناء ان اليهود قد اعتدوا على قريه من القرى الفلسطينيه فخرجت المدينه بيشرها لتعبر عن احتجاجها عن سكوت الاردن عن هذا العدو الغاشم عن اليهود فلم يجدوا وسيله للتعبير الواضحه أكثر من أن يقتحموا دار الدعوة الإسلامية ويخرجوا المصاحف وتفاسير القرآن ويمزكونها ورقة ورقه ويفرشون الشوارع العامة بأوراق المصحف وأوراق التفسير هذه كانت حالتنا في تلك الأيام وفي تلك الأيام ومن أعماق السجون يخرج الشهيد سيد كتب رحمه الله كتابه المستقبل لهذا الدين عندما قرأت كتاب المستقبل لهذا الدين قلت ان سيد كتب يعيش في احلام وغارق في اوهام اين انت يا سيد وهذه الارض التي يلفها الظلام من كل مكان ودارت الأيام ولم تكد تنضي تم على استشهاده عشر سنوات رحمه الله وإذا بجامعة القاهرة التي لم يكن فيها سوى ستات واحدة تعج بالمحتجبات واللواتي يغطين وجوههن وترفض أعداد ضخمة. من الفتيات اللواتي يدرسن الطب والصيدلة المقابلات الشفوية وياخذن صفرا بالمقابلات الشفوية حتى لا يراها استاذ ولا تقعد أمام مدرس دارت فتذكرت كلام سيد وقلت رحمك الله لقد كنت أبعد منا نظرا لقد كنت تنظر بنور الله واتكوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله الذي يمثل فيه المسلمون ابشع صورة من الإسلام ويضربون أقبح مثال له في هذا الوقت المظلم المدلهم أسلم جاردي وأسلم كثير عالم البحار وأسلم صاحب كتاب التوراة والانجيل والقرآن أمام العلم أسلم الكثير من الأوروبيين لا لأنهم يرون نماذج من المسلمين على الأرض بل لأنهم أدركوا أن حقيقة الإسلام هي التي ستكون لها الجولة القادمة وهي التي ستأخذ بزمام البشرية التي تقف على حافه الهاويه وتكاد تنسحق وتندثر في مهاوى العدم هذا الدين حقيقته طبيعته قوته الذاتيه هي التي تزرع الامل حتى في اعماق الكافرين هذا في التاريخ المعاصر الذي نحياه ورجوعا الى ايام سقوط بغداد والى ايام الحروب الصليبيه ما كان احد ان التتار أن التتار الذين كانوا قد حولوا نهر دجله الى ماء احمر لمده طويله وصبغوا معه بالعزرق والاسود لكسرة الكتب العلمية التي ألقوها في داخل النار ما كان أحد يظن ان هؤلاء الذين قتلوا في عدة أيام ثمانمائة ألف على رواية البداية والنهاية من أهل بغداد وروايات تقول إنهم قتلوا مليونين وان الناس قد عاشوا في المطامير فتره طويله حتى خرجوا بعد العفو وجوههم شاحبه صفراء ثم ماتوا بعد عده ايام ما كان احد يظن ان هذا القوم المتوحشين الذين لا لا يفرقون بين شجر ولا بشر ولا حجر سيدخلون في دين الله أفواجه ما كان أحد أن يظنوا أنه على يد رجل واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع هذا الدين ليس من الصحابة من أتباع هذا الدين اسمه توزون وزير من الطيبين المسلمين الذين يكتمون إسلامه عند قازان قائد التتار وعظيمهم يستطيع ان يؤثر على قازان ويعلن قازان اسلامه واين في بغداد التي قتل منها جده ثمانمائة ألف هذا الدين قوي وقوته مندفقه من ذاته من والامل العريض العميق لا يفارق اتباعه في لحظه من اللحظات مهما اشتدت الازمات و... وكثرت المحن وتوالت الكروب واليوم كثير من الناس يرون ان نشر عيوب الجهاد الافغاني انما هي حق وصراحه يجب ان نقول الحق إنهم يتفكهون ويتلذذون بنشر معايب هذا القوم الذي نصر الله به دينه وحمى به بقية المسلمين من طوفان التتاري الحمر الذين لا, يدر لا يدعون ولا يضرون. إن بعض الناس قد نكثوا شهرا في بشاور أو أقل ووصلوا الجبهة يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم عادوا مبشرين لقومهم يقولون ليس هنالك قتال في افغانستان هنالك شرك هنالك تمائم هنالك حروز هنالك استغاثة بالموت هنالك النسوار هنالك الفسق وهنالك الفجور إياكم إياكم ان تذهبوا الى افغانستان فكل ما سمعتموه وهم وخيال واكاذيب دجال اياكم اياكم ان تذهبوا الى افغانستان فبلادكم خير من افغانستان هنالك القباب وسدنتها هنالك الفجور وكهنتها هنالك قوم يقتلون بعضهم بعضا وهذا الأخ ينشر هذا ويظن أنه يحسن صنعا وأرجو الله عز وجل أن لا ينطبق عليه قول رب العزة قل هل انبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ضل سعيهم الله وهم محاسبون ويحاسبون امام الله آثمون لانهم يضخمون السيئات وييئسون المسلمين ويجعلون عيد الخير المنبسطة لهذا الجهاد املا في نصرة المسلمين تنقبض والصدور المنشرحه تنقبض كذلك والاسارير المنبسطة الاسارير المنفرجة التي تعيش مرارة الذل منذ فترة طويلة تعيش من هزيمة الى هزيمة وتنتقل من انهيار الى انهيار ومن خسران الى خسران ترى كل ما حولها فتضيق صدورها وجاء الجهاد الافغاني فزرع فتحة الامل مره اخرى في اعماقها جاءوا يبشرونها ليس هنالك جهاد وليس هنالك قتال اسلامي وليس هنالك في سبيل الله اياكم ان تصدقوا ما وصلكم فانقبضت الايدي وضاقت الصدور وشحت النفوس وقل البذل وشح العطاء والذين يعرفون والذين كانوا يقومون بجمع الخير لهذا الجهاد يدركون البون الشاسع قبل هذه الإشاعات المغرضة وبعد هذه الإشاعات المغرضة يقول أحدكم وهو جالس بينكم كان أحد التجار في الرياض يدفع لنا ثلاثة ملايين في العام فذهبت إليه هذا العام وقلت له أين نصيب الجهاد الأفغاني فتكلم بما سمعه من إشاعات الصادقين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا واضحين والذين ينقلون التاريخ كما هو فقال له يا أخي أنت واهم والله ليس الأمر كما وصلك قال لقد اتعبتمونا لا أريد أن أرسل إلى أفغانستان أريد أن أحولها إلى أفريقيا ولم يأخذ منه ريال واحد ثلاثة ملايين كان يدفع في العام ومثله الكثير الكثير في زيارتي هذه للبيت الحرام كان الناس يواجهونني كيف الشرك والشركيات عند الأفغانيين لقد بلغنا ان البدع منتشر وان الشرك الاكبر والاصغر منتشر فماذا تقولون في هذا ونحن كنا نرد على واحد واثنين وثلاثة واربعة وقد نقنعهم وقد تبقى رواسب شبهات وآثار شكوك فكيف بالالات التي اشبعوها هذه المقاله والفريا والتي بقوا يقرون في اذانهم شه اشهرا طويله على ان هذا الجهاد لا يجوز لا يجوز الوقوف معه ولا يجوز البذل له ابحث لك عن ام عن مكان اخر ادفع به صدقاتك وزكاه مالك لان الزكاه لا تجوز للمشركين وحتى قال احدهم وهو من الطيبين الذين صدقوا هذه الفرية قال لعن لا اخذ مئة ريال او الف ريال فاحرقها بالكبريت احب الي من ان اعطيها للعفضان يا ايها الاخوه ان الشائعات هذه تهدم هذا الدين من حيث لا ندري أو ندري وسواء علمت أو لا تعلم أنت كمن يسمع أمه وأباه في داخل البيت يتعاتبون بأسرار الزوجية فيخرج في الشارع العام من أجل إحقاق الحق ونشر الحقيقة وللتاريخ ينشر ما يراه في داخل بيته بين أمه وأبيه نحن كمن سمح له أن يدخل البيت الحرام فبال في داخل البيت الحرام وأخذ يلعب ببوله في داخل البيت الحرام لا نقدر أن التاريخ كله الآن يرتقب نتيجة الجهاد الأفغاني ليبدأ خط الإسلام بالصعود أو الهبوط نحن لا ندرك اننا اذا هدمنا هذا الجهاد العظيم فسنهزم ركنا عظيما في هذا الدين وستنهزم نفوس المسلمين ويعود الياس في قلوب الكثيرين الذين احياهم هذا الجهاد المبارك بما حققه في واقع الحياه بما يشبه الاساطير والخيال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حبذا لو علمتم الحقيقه كامله فنشرتموها كما هي بعجرها وبجرها بايجابياتها وسلبياتها بمحاسنها ومساويها لان تلتقوا أن تنتقوا نقطه مظلمه معتمه في صورة مشرقة وضيئة فتضخمونها كأنها الليل البهيم وتنسون الاشراقه في هذه الصورة التي رفع الله بها جباه المسلمين في كل مكان ويعجبني وتعجبني ابتسامة الاستاذ الشهيد سيد قطب وهو يتسمع قرار الاعدام من, المك... من المحكمه هذه الابتسامه ابتسامه عريضه على الشفاه تعكس الامل العظيم العميق في اعماق هذا المفكر الكبير لا ما نسينا انت قد علمتنا بسمه المؤمن في وجه الردى يا ايها الاخوه الامل بالله عظيم ونحن والله كما ارى في كل مكان في الارض هنالك تقدم والمستقبل لهذا الدين والغرب يرجفون والامريكان يرتعدون والصليبيون اوصالهم لا تكاد تقر يخشون ان ينفصر هذا الجهاد ويخترق اعماق اوروبا يقول لي احد السياسيين الطيبين رأيته في هذه الرحلة عن محمد اسد يقول دار حديث مع محمد اسد المفكر الاسلامي الذي كان مستشرقا يهوديا باسم ليبولد فايس واسلم والف الاسلام على مفترق الطرق والطريق الى مكة وكتبا كثيرة وهو الان في الثمانينات من عمره <تصفيق> قال جاءت سيرة أفغانستان فقال بتعذيره البسيط إن الشعوب العربية والإسلامية والدول العربية تلهو وتلعب بهذه القضية هذه أخطر قضية في الأرض ولكن العرب بها يلعبون لقد ضيعوا شعبا لا يوجد له نظير فوق, أرض فوق الأرض بصلابته وشدته ورجولته, ورجولته واعتماد الإسلام عليه في أيام الأزمات والمحن فتركوه وهم به يلعبون ولكن الغرب يدركون أعماق هذا الجهاد ويقدرونه حق قدره الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه يا ايها الاخوه يرشدنا القران الكريم انه في حاله نشر الاشاعات لا بد من ردها الى اولي الامر واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فرحكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا يرشدنا القرآن الكريم والسيرة النبوية اننا يجب ان ننشر البشر والخير بين المسلمين ولا نقنطهم من روح الله ولا نيأسهم من نصر الله ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعد بن الجبل عندما أرسلهما إلى اليمن بضع كلمات بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا البشارة وكان أستاذنا الكريم محمد خليفة يقول لنا يا أيها الاخوه انشروا الخير عن إخوانكم وإياكم أن تنقلوا المعايب عن إخوانكم فتفسد قلوبكم على بعضكم وتتعطل مسيرتكم إن نشر محاسن إخوانكم بينكم يزرع المحبة بينكم ويقوي أواصر علاقتكم ويدفع مسيرتكم الى الامام واما نشر المعايب فهو هدم للصف وتعطيل للمسيره وشل للعمل كم من الاخوه كنت مستعدا ان تريق دمك دونهم وبكلمه واحده القاها مغرض او مفسد في اذنك بدت الجفة بينك وبينهم وأصبحت غير مستعد أن تضع يدك بأيديهم لتعمل معهم كم قرت الشياطين وكررت في أذن الطيبين وفيكم سماعون لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا خذلانا ولأوضعوا خلالكم بالفتنة والفساد ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم نحن لا نخشى من هؤلاء الذين يشيعون هذه الأخبار فنكل سرائرهم إلى الواحد القهار يحاسبهم في يوم تكشف فيه يحصل ما, فيه ما في الصدور وتبعثر القبور نكلهم إلى رب العالمين الذي يحب أن ينصر دينه نكلهم ونكل سرائرهم إلى الله وندعو الله لنا ولهم بالهداية وندعو الله أن يغفر لهم إن كانوا صادقين وأن يجازيهم إن كانوا مغرضين حاقدين حاسدين هؤلاء نكلهم إلى الله عز وجل ولا نخشاهم لانها حفنة قليلة لكن نخشى على قلوب الطيبين ان تتعثر، نخشى على صدور الصادقين ان تنقبض نخشى على الامل العريض ان يتبدد نخشى على عقيدة التوكل التي زرعها الجهاد الافغاني في اعماق الرجال ان تسلم بهذه الاشاعات او ان يحصل فيها ثغرات يا ايها الاخوه يا ايها الاحبه اتقوا الله في هذا الجهاد ووالله ان شاء الله ما رأينا من خلال دراستنا للتاريخ الحديث موقفا اشرف ولا انصع ولا ابرك من وقفة الشعب المسلم الافغاني امام هذا الطاغوت الكبير وأمام هذا العملاق الشرس وأنا كنت أحمل في جيبي نتائج معارك سنة 1985 وفيها أنه سقط للكفار 300 وطائرتين سقط لهم ثلاثمائة واثنتين من الطائرات وحطموا ألف ومئتين وثلاثة, وستي وثلاثة وستين دبابة ودمروا ثلاثة آلاف واثنتين من السيارات ودمروا تسعة وسبعين سلاحا ثقيلا وغنموا سبعة وثلاثين دبابة ومئة وواحد وستين من وسائل النقل وثلاثمائة وثمان وعشرين سلاحا ثقيلا وأربع آلاف ومئة واثنتين وتسعين واثنتين وتسعين من القطع الخفيفة كالكاشنكوب وقتلوا ثلاثمائة واربعة وثلاثين ظابطا روسيا وجرحوا ثلاثمائة وخمسة وقتلوا من جنود الروس سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين وجرحوا ستة آلاف وستمائة واثنين وسبعين وآثروا أربعا وخمسين ومن أعضاء الحزب الشيوعي خلق برشم قتلوا سبعمائة وخمسة وجرحوا ستمائة وثلاثة وخمسين وآثروا مائتين وثمانية ومن ضباط الجيش الأفغاني من القتلى أربعمائة وأربعة وأربعون وجرحوا خمسمائة وخمسة وتسعين وأسروا مائة وخمسة وأربعين وانضم إليهم مائة وسبعون ضابطا ومن جنود العفغان قتلوا اثني عشر الفا وواحدا واربعين وجرحوا ثمان آلاف ومائتين واحد عشر رجلا وأسروا الفين وثلاثمائة وسبعة وأربعين وانضم اليهم اربعه الاف وخمسمئه واربعه واربعين وجاءتنا الاخبار في هذا اليوم عن هرا ت وكابل وجلال باد بما يثلج الصدر انهم قد افتتحوا ثمانيه وعشرين مركزا للروس في هرا ت ودمروا, ودمروا بضعه وعشرين دبابه وفي مطار جلالباد قد جرح وقتل خمسة وثمانون من اعداء الله عز وجل وفي كابول قبل ليلتين انفجار عظيم في فرغ قد ارتفعت السنه اللهب في الجو ثلاثون مترا وتحطم زجاج كل الابنيه في دائره نصف قطرها خمسمائة متر والحمد لله في كل مكان اخبار الانتصارات تاتينا، والحرب سجال يوم لك ويوم عليك وهكذا حروب الانبياء يوم يهزمون ويوم ينتصرون والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين يا ايها الاخوة اشيع الخير عن هذا الجهاد انقلوا ما تعرفونه من ايجابيات ومن بشائر نصر عن هذا الجهاد لا ان تنتقوا كما قلت لكم اسوأ الذي عملوا وتضقموه والله اعظم منكم واعدل منكم فالحسنه عنده بعشرة امثالها والسيئه بمثلها انتم اعملوا الحسنة نصف حسنه والسيئة ضعف سيئة ونحن نقبل منكم لا ان تضاعف السيئة عشر مرات وتمح الحسنات كلها بمرة بالمرة والإسلام يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها والإسلام العظيم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كما قال صلى الله عليه وسلم أقيل يعني تغاضوا عن عثرات الكرام ذو الهيئات عثراتهم فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن وفي بعض الآثار أن المصيبة تحل بالمؤمن فيضرع إلى الله فيأمر جبريل أن ينزل أن يتأخر قليلا بالنزول بالفرج حتى يسمع رب العزة تضرع عبده المؤمن ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف بمن عاد جهادا بكامله فيه آلاف معلفة من أولياء الله المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون واعلموا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 كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بالرعايه والاصطفاء أبي بكر وعمر واثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وادهم سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وارض اللهم عن المسلمين واغفر لهم أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وآكم الصلاة